الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح آمين والسماء ذات الغود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذود النار ذات الوقود إذ هم عليها تعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقمون لهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 لهم جنات سبرين تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد سعاد لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمريد فللذين شفروا في تكذيب والله هو ورائه محيط بل هو قرآن المجيد في لوح محبوظ والسماء والطارق وما أدرى كما الطارق أن نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ خلق خلق من طَعَامِهِ ۖ من صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ قَطْرًا فَعَقَرْنَاهُ نَبَاتًا وَجَعَلْنَا مِنْهُ جَنَّاتٍ وَأَعْنَابًا وَحُطَّتْ ذَٰلِكَ وَمَا يَأْتُونَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ كَنُودٌ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول قصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غداء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَيُسَيِّرُ كَرَّ الْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ مَا الْأَثْقَلُ نَبِيًّا إِنَّا رَمَقْنَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَقَدْ هل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أساك حديث الغاشية وجوه يومئذ فاشعة عاملة ناصبة سخنى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من قليع لا يسمن ولا يظن منها جوع وجوه من يومئذ ما عمه بسعيها راطية في جنة عالية وجوه يومئذ ناعما لسعيها ضاقية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها علمها جارية فيها سرر مرتوعة وأكواب موضوعة ولكن وَزَرَاتٍ لَمَبْرُوتَ فَلَا يَقُولُنَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ خُلِقَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِيَتْ وَإِلَى الْجِذَالِ كَيْفَ نُصِبَ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُقِيَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنَا أَمْدَكِّرْ لاس عليهم بما طئر إلا من سوالا وكثر سيعدبوه الله العذاب الأكبر إن إلينا لَهُمْ كُمَرِينَ إن إن عَلَيْنَا حِسَادَهُمْ Allah يا الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 دن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسموا لذي حجر هل في ذلك قسموا لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد برمضات العماد التي لم يطلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الخصر بالواد وَقِيلَ ادْخُلُوا الْمَدِينَةَ أَوْ تَأَخَّرُوا بِالْمَدِينَةِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَطَفِ عَلَيْهِمْ رَدٌّ كَثِيرٌ عَذَابًا إِنَّ مِن رَّبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَيْنَمَا يُنْظَرُ إِذَا مَسَّهُ رَضُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَلَعَنَهُ سيقول رأسي أكرم وأنا إذا نزل سلام سقدوا عليه رضوه سيقول رأسي أهان تلا تلا سكر موليتين ولا تها. تأكلون الثراب أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً تلا إذا تكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والمنك صفراً يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأمهانه الذكرى يقول يا ليتني قد سنت لحياتي فيومئذ لا يعزب عباده أحد ولا نوفق وتاقه أحد يا أية هرين نفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي أدخل في عذابي ودخل جناتي، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنا تحيي بهذا البلد، ووالده وما وله. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحفب أن لن يقبر عليه أحد يقول أهدفت ما ذا النبدا أيحفب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناهم من مجدين فلق سحم العقابة وما أترى كما العقابة تكفر قابة أو إقعام في يوم ذي مسربة تتيما زام قربة أو مسكينا زام اتربة إن كان من الذين آمنوا وعملوا صالحا إن كان من الذين آمنوا وتواطروا بالصبر وتواطروا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصودة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والمين النهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ولفس وما سواها فأشمنها كتورها وتقواها من آتتنا وقد قاب من آتتنا تزدت رموت بطروانا إذ فقال له رسول الله ناخت الله وسقياها فتزدوه فعطروها فدندم عليهم ربهم بذنبه فزواها ولا يخاط عقباها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 غير المقصوب عليه ولا الظالمين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تتلى وما خلق الزكر والغنفى إن سعيكم لشفى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 آمَنَ عَلَى الإِلَٰهِ الْهُدَى وَآمَنَ لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَإِنْ أَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنَا أَذَرْتُكُم نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وقال يومئذٍ الذي يؤتي له يتزكى وما لاحد ينفقه من نعمه ان جزاء الا بثواب وجه رضى الاعلى ولا صوت والضحى والليل إذا فجى ما وزعك رفتك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رفتك فترضى ألم يجدك يسيما فآوى ألم يجدك يسيما فآوى ووجدك ضار فلا تقهر وأما الثائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحذر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك دخرك فإن معلع يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت خرغب وإلى ربك فرغب والتين والزيطون وفورثينين وهذا الفلب الأمين لقد خلقنا الإنفاه في أحسن فقوين إِنَّ رَدَدَنَا وَالسَّلَافِ الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ رِيَحٌ مَنُونٌ من فَمَا يُكَذِّبُ كَذَبُ بِالْكَذِبِ أَلَنْ يَصْلَحَ بِأَحْسَنِ الْحَافِظِينَ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم يَلَّا إِنَّ الْإِنَّسَانَ لَيَطَرَى أَرْرَآهُ اَسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنَّا كَانَ عَلَى الْهُدَاءَ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقَوَى أرأيت إن كسب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لن لم ينته لنسع من ناصية ناصية كاذبة في الخاطئة قل يدعو نادية فندعو الزبانية كلا لا تطعه واشجد Al-Athman الله اكبر انا سلنا بقيه ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الفجر تنزل الملائكه تَتَوَقَّفُ فِيهَا فَنَنزِلُ الْمَلَائِكَةَ تَتَوَقَّفُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أقتنى حتى تأفيهم البينة. ورسول من الله يصيح في مطهر فيها كتب عظيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أتهم البهلة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلطين له السين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كبروا من أهل الكتاب والمسركين في نار جهمين خالدين فيها أولئك هم شر البرية اللذي آمن وعمل خالق أولادكهم خير دير جزاؤهم عينه درسهم جملات عدن تدري من تحتها الأنهار جملات عدن تدري من تحتها الأنهار خالقينكينا أبدا رضي الله عنهم ورؤوا عنه ذلك لمن خشل ربه الله ومع الله لمن شمده not mm me -hmm. الله الله الله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 في الأرض زلزالها وأخرج في الأرض أسحالها وقال الإنفان ما لها يومئذ تحسف أخبارها إذا تنزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسحالها وقال حتى اقفار يوم عيد تحدث اقفار ان نراك حان يوم عيد اصدر ماثثا ليور اعمالهم فمن اعمل مثقال ذره خير يره قُلْ إِنَّ الْمِثَالُ كَثَافٌ تَسَرَّى قُلْ إِنَّ الْمِثَالُ كَثَافٌ تَسَرَّى شَرِّي يَا رَبِّ وَالآتِيَاتِ صَبَاحًا الْمُورِنَاتِ صَبَاحًا ساء به لقيا فوثقل به جملا إن ان الناس قالوا حببه لكن ود على ذلك لكين وإنه بحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القطيه لا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصى لما في صدور ان ربهم بهم يومئذ لقهير القارعا فالقارعا وما ياوم يكون النَّاسُ كالكَبَاتِ المَدْسُومُ ياوم يكون النَّاسُ كالكَبَاتِ المَدْسُومُ وَتَكُولُ الْجِبَالُ كالعَذْبِ المَطَّشِّفَةُ فَأَمْنَى سِيمُونَ وَلَوْ سَمَا عائِشَةَ ضَاطِئًا وَأَنَّ مَا فَتَّتَ وَبِئْنَهُ فَأُلْهُهُ المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سواقوا بالحق وسواقوا بالصبر ويل لكل همز في اللمزة الذي زمع مالا وعدده يحفظ أهل ماله وأغمده كلا ليند بلين في الحطمة وما الحطمة كلا لن تنهي في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه فيك ألم يجعل كيده في تصنيل وأرسل عليهم القير الأبادي لترمي من بشجارة من سجين فاجعله كعب مأسول إلا فيه رحلة الشتاء والصيب فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من قوم ارَائِسَ الَّذِي يُفْسِدُ بِالْقِيلِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْحَرُ اليَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن قُرَآئِ النِّسَاءِ الَّذِينَ هُمْ سَنُؤْتِيكُمُ الصَّلْحَ مِنْ رَبِّكَ وَالنَّصْرَ إِنَّ نَسَاءَكُمُ وَالْعَدْلَ صَرْفُ قُلْ يَا أَيُّهَا ولا أنكم نابدون ما أعبد لكم دينكم وليهين إذا جاء نقر الله والكفر ورأيتم ادْرُكُون فِي دِينِ اللهِ أَقْوَى وَفَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ وَالصَّوْتُ إِنَّ لَهُ كَانَ صَوَانًا ثَبَّتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ما أنهما له وما كسر فيصلان رزق له، ومراته حميد ما سلحظ به في جدنا حبلا ما صلب الله. يا الله لمن حمده Allah. No.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 إِنَّ نَصْرَ اللهِ وَالْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ آمِينَ إِنَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ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 سمع الله لمن حمده Allah Allah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 أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر مفاتات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد الله اللهم لمن حمدا اللهم اصنب اللهم الله اللهم اطلب alone.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 خير المغتوب على الهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الله إلا من شر الوسوى في <تصفيق> الخنى الذي يوسوس في صدور من الجنة والإنهان الله لمن حمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الكرطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة أثناء وثلاث واربا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض وما بينهما ولك الحمد انت نور السماوات والارض وما بينهما ولك الحمد انت فاطر السماوات والارض وما بينهما ولك الحمد اللهم انا نشهد بان وعدك حق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 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اللهم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شدت من شيء من بعد أهل السماوة المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما ولا معطي لما منع اللهم لا معطي لما منع ثم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حمك فكن لك الحمد فسبت يا ذا فاعليك لك الحمد وجهك اكرم الوجوه وداهك اعظم رجا وعطيتك افضل عطيه الاهن تطاع فتشفر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتشف الثقين وتغفر الزمين وتقفل الثوبة ولا يجزي بآلائك أحدا ولا يبلغ مدحك قول قائل اللهم لك الحمد فتوتنا من عذي وأطعمتنا من جوع فآمنتنا ولا كن من قوم وهاذي كن من غلاة ولكن الحمد كله باه ونواذقنا ولكن الحمد كله أولم وآخره لكن الحمد كله ولا كشكر كله ولا كشكر كله ولا كشكر كله ولا كشكر كله ولا كشكر كله ولا كشكر كله ولا كشكر كله ولك الحمد كما علمتنا ولك الحمد كما هديتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالمال والأهل والمعاقات كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رفقنا وأحسنت معاقاتنا وجمعت قوطتنا ومن كل ما سألناك عاقيتنا اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها ما منها وما لم نعلم سبحانك لا نحطيك ما ناليك أنت كما أسنيت على نفسك اللهم أنت حق من ذوكك وأحق من عضيك وأمصر من بسهي وأرواح من ملك وأجود من طوي وأوسع من أعطى أنت الملك لا تريسا لك وأمس القرض لا لسالك كل شيء هالك إلا وجهك أكبر شهير وأبنى حفير القلوب لك مصرية والسر عندك عدالية الحلال ما أحمل والحرام ما حرم والدين ما شرعت والعبد عبد والخلق خلق وعن ترموك الرحيم سبحان من يعز من يشاء سبحان من يذل من يشاء يؤتي الملسى من يشاء يؤتي الملسى من, من يشاء وينزع الملسى من من يشاء سبحان من يوند الليل في النهار ريوح يُرِنُهَا رَخَ لَهُ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سُبْحَانَ مَنْ عِنْدَهُ مَلَكُوتُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ما في البر والبحر وما تستف من يردك إلا يعلمها ولا حد في التي ظلما في الأرض ولا رقب ولا عياب إلا في كفاب المجيد سبحان في القضل والنعم سبحان في القدرة والنعم سبحان في العظمة والكبريات سبحان من لا ينبغي التسليف إلا له سبحان من عزفر وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل سبحان من يعلم ما تحمل كل غنثى وما تغيب الأرحام وما تجداد وكل شيء عنده بالقدار سبحان الله لداد كلماته سبحان الله في الفارشه. سبحان الله الضالف سبحان الله عدد خلقه اللهم صلِّ وسلِّم على قادم النبي وعلى آله وصحبه والسابعين وعلى أجواجه الطاهرات هم مهات المؤمنين وعلى معهم برحمة فيارحم الراكمين اللهم إلا عبيد بلو عبيد بلو عمار لواصينا فينا قضاء ناغب فينا حكم أسألك اللهم بكل سنوالك سميت به نفسك أو أرزلته في كتابك أو اتحسرت به في علم الغيب عندك أن سجّل القرآن العظيم وبيان قرّبنا ونور صدورنا وجلّ أحذارنا وتهذب ممنا وقم منا وتابنا وذليلنا إلى إقامة جناتنا جناتنا إلّا اللهم اذكرنا من هنا نسينا وعلّمنا من هنا جهّرنا وسُكنا فيها وتهوانا إلّا واقرانا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم اللهم واجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام ويعمل بمحكم ويحمل بمثابه ويسلو حقه وواجب الله اللهم وتعلمنا من القران من الثامن ولك فيه من ال Saya berdoa kepada Allah Ya ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم المستدرين وللأنام مخلصين وفي قصف طائمين ولوجهك ناطرين ولحوض نبيك صلى الله عليه وسلم من الواردين وبيده الشريفة من الشاربين برحمتك يا أرحم اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فتغلقه بالذرية عن الدين فأصبح لن القاسلين وفي الآخرة سينا نادي اللهم واجعلنا ممن يطال له يوم القيام سقرا اللهم واجعلنا ممن يا رب في الدنيا فإن من تلك الجنا فيايا سيرت قربها يا رحلتي يا انسان المحين اللهم واحرثنا بعينك الذي لا تنام واطمننا في رطك الذي لا يرى ولا تهلكنا وانصر رجاءنا برحمتك يا وخال المحين اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يقتى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء بين يدينا نحن المساراء بين يدينا نحن المستغيثون المستغيرون الوجلون المشتقون نسألك مسألة المسكين ولم تهل إليك ابتهاد القائف الضريب دعاء من قضعت لك رقبة دعاء من قضعت لك رقبة وقاضت لك عينا ودل لك جسم لك يا من الأرض والجهيد Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya حسن ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya ya Tuhan, ya Tuhan, ya وحيل بيننا وبين الاهل والأصحى يا صاحب كل نجوى يا ملتها كل تكوى يا كريم الصفح يا ضري ملمن يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية ربنا. يا أريك الأفنان وغريتنا دلو دلنا ونلاذان في معروف شارو أفنان ولذاب شارو ومن تغرق سألنا من نقصد وانت المخصود ومن الذين انت ومن الذين انتوا اليه وانت رب المعبود ومن الذين اسألوا هو انت رب الكرم والقود يا من يتوكل عليه المتوكلون يا من يرتجي اليه الخائفون يا مفجد القربات ويا باطلين القطيرات يا فاضي الحاجات اللهم ارحم عبادا قصرهم طول انهان اطلعهم سليب اسمان يا حليما لا منا وفا يا قريبا مننا لا طيلا كذا فنا سوى نحن في هذا ولا بعذابك جاهلون ولكن غرقتنا في صناع وتقصر مرتنا يا طيلا كذا وقانا اللهم اللهم اعطينا فيها بين الساعة في نبر ونظر المطرودين ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين فإنه لا حول ولا قوة Tuhanku yang kuasa kuatnya, Allahumma ilmu yang kuatnya, Allahumma ilmu yang kuatnya, Allahumma wajarlah dengan sabda firmanmu firman. Rasulnya bercakap dengan setia di mana, Tuhanmu terang dia dahulu hidupnya, Allahumma cipta nama teratai nama, di نحن لنا جنودنا كلها ظهرها وانها اولها واخرها ظاهرها وطاغنا امالياها وثغها اللهم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتفالا اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر وناد ما فيها من الثواب والأجر اللهم إن كانت هذه هي غيل اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم إلا نسألك ألا تحرم ناجرها واجعلنا فيها من عتقائك من النار واجعلنا فيها من عتقائك من النار وواردنا وأجواجنا وجزياتنا وإخواننا وقاربنا ومن له حق علينا والمسلمين والمسلمات اللهم إلا نسلقا جنة لما ضرب إليها من قول وعمل اللهم إلا نعوم بها جَنَّاتِ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ بَيْنَهَا مِنْ أُونٍ وَرَبِّ وَاللَّهُمَّ إِلَّا نَسْأَلُكَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ فِي الْجَنَّةِ سَلَامًا اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَاجْعَلْ طِيهَالِقَايَ بِغَيْرِ ضَرَّاءٍ وَضَلالٍ وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يُبَشَّرُ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَضِيَ Oh, yeah, you're in من خطايانا بالماء رسل بما ورسل والجرس ونغنى من أسمه والخطايا كما نغنى الطبل بما نرسل اللهم ضع بيننا وبين خطايانا كما ضع بين المشرق والمحرث اللهم امنع علينا فيها ذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا وذنبا اللهم وجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله الله هم وجعل خير أعمالنا واخرها وخير أعمالنا قواتلها وخير أيامنا يوم للقوات وانتظى عظمائنا اللهم إلا نسألك رحمتك وإضعانك وأن تنزل علينا سكيمتك وأن تجعلنا من سجاني بهم رأيتهم اللهم جلهم تقول لهم صار لكم لكم اللهم جلهم تقول لهم صار لكم لكم إن كان سبباً لهم أثراً اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لي أنا اللهم اغفر لي أنا اللهم اغفر لهم كما رضوانا صغارا اللهم رضيهم عنا خيرا اللهم من كان منهم حيا تمسكهم بالصحة وناس اللهم من كان منهم حياً تمسعوا بالصحة والعافية اللهم من كان منهم حيا زمسيه بالصحة ولا قياه واقل على طوافه اللهم وأمد في عمره على طوافه يا رب العالمين اللهم من كان منهم ميتا اللهم فعا فيه وعنه وكرم نزلاه واشع مدخلاه وغسله بالماء والسلف والقرض اللهم وانزل على قبره الصياء والنوم والسحة <تصفيق> والسورة حتى يكون في بكون حتى يكون في بكون لا الحاء بمقام إلا وعند قيام الساعة يا ملا وعند قيام الساعة يا ملا وإلى أن ترجعك السابقان اللهم ونا تحمنا لطعام من سرداء سلالة اللهم ونا تحمنا لطعام من سرداء هذا الجلال والإكرام والله مقفل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأبوات والله مقفل لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك تارات احقانا وبسياطا كن وبقانا اللهم وهبهم دارا خيرا دارهم واهل الخير من اهل انقيهم فتنه قبر وعذابنا اللهم اعطهم من غير حساب ومراتل سن الى جناات القلور يا وسيم يا وجود اللهم انهم وأنت غرينا نذابهم اللهم من كان منهم محسنا فجده نعيما اللهم من كان منهم محسن فجده نعيما ومن كان منهم مسيا مقصرا اللهم فتجاوة اللهم فتجاوة اللهم رفر له زمله وإجرامه اللهم تغفر والأهل الثقرى وأهل مغفرى نهرد العالمين اللهم ارحمنا تلقام وقاموا مالا في الأعوام الماضية اللهم ارحمنا تلقام وقاموا مالا في الأعوام الماضية اللهم وجع بالحسنات الحسنى في السنة. هم مرضى لهم أرقامهم وآتيهم وأثنهم واسريهم جلهم واسع مدقق <تصفيق> لهم بالماء بالماي وسند اللهم الله لاقص منهم لا دار ولا هات منهم لا دار بالجنات والضراب وحدهنا اللهم وجعل قبورنا بعد فراقنا من الدنيا طيب اللهم وجعل كبيرنا بعد فراقنا من الدنيا طيب اللهم افتحلنا فيها طيب ملائقتنا ارحم في مثل هذا علينا كن لنا اذهب كتابنا, كتابنا وتعلي الجنة وعن النار سارف يا امنا لنا ولا تغرق وجهك الكريما الله لا تغرق وجهك الكريما الله هم يبي كتابنا ليسن حسابنا فداري جنات مأوانا واننا باقون لك يا رسول يا دار الجلال والاكرام اللهم لا تجعلنا ثم برنا إلا وقرته ولا هم الا طرجته ولا مريض الاكفيته ولا مرتلا الا حيته ولا ولدا الا اطلحته ولا واردا الا وشخصه ولا منحركا الا هدئته ولا تائدا الا قسرته ولا قوانا الا هديته ولا جاعيا الا اصبقته ولا مستقيم إلا ولا تبتدا ولا ليلة إلا واحدة ولا أطعاما إلا قبيدا ولا دعاء إلا جبدا ولا محرم من السرية إلا سرية صانحة وذات ولا محرم من السرية إلا سرية صانحة وذات ولا محرم من السرية إلا سرية صانحة رزقته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نكتسته ولا مسافرا إلا بالسلامة لأهله ردتا ولا ظالما إلا أهلكته ولا ساحرا إلا قصلته ولا عدوا إلا قدلته ولا سيرا إلا فكتا ولا حاجة من هوائب سرية والآخرة هي لكرضا وللا فيها صلاح لا وعنتنا على قطائنا اللهم من ابتريته من ما مرض أو بسراء أو عين أو سحر اللهم تشفه اللهم تشفه اللهم وعب بشفائه اللهم وعق الرعيل أهله بشفاره آجلا غير آجلا اللهم واجعل ما أطابه تكفيرا له ورفع سمد درجاته في الدنيا والآخرة اللهم وفرق عنا شياطين الإنس والبي اللهم وعليك في السحرة المارقين والمش... عودة المارسين يا قوي يا عزيز هذا العرش المديند اللهم إنا نسألك مجبا في <تصفيق> رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغينة من كل جب والسلامة من كل جب والقود بالجنة والنجاة من اللهم واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام طائفه وحفظنا بالاسلام عراق <تصفيق> في ولا تشوشنا عين ولا حاسد اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك اللهم انا نعوذ بك من ولبث الشين وقهر الذل اللهم واحتنا في في هموري كلها فاجعلنا في الدنيا في الدنيا الدنيا ولا اللهم زدنا ولا تنقنا وادينا ولا تهينا واعطنا ولا تحرنا واعذنا ولا تغفنا علينا وارفعنا وارضنا وارضنا وارفعنا اللهم إننا سألتك على يا خالقنا وتركى الهدا المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا ركبت اسمك اليدان فتوقع ضيق فذا يا ولا مكرين اللهم انا رزقناك حبك وحب من يحبك وحب من يقال كل من قصده الى حكمك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا حدا Allahumma wajalna agnaf alkitab Wafar ibadik ailey Fahadna agna la yucina Fahadna agna la yucina Fahadna agna la yucina Allahumma agnaf agnaf agnaf agnaf Allahumma ya fahad يا واسع الفضل ويا منقذ الضر يا رحمان الدنيا والاخره ورزقهما فاسالك اللهم ان ترحمنا رحمه من عندك تغنينا اما سواك الله اللهم فرج هم المظلومين اللهم فرج هم المظلومين وان تيسر كل امر دين فقط الذين اهل متين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وجلنا من كل هم خرج ومن كل ضيق مقرجا في كل بلاء نافعه وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم بارك في اموالنا اللهم تارس لنا في أجوابنا وأولادنا اللهم اجعلهم قررتين لنا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك ذاكرين لك مخفصين لك اللهي لمهيبين <تصفى> وتقبل <الجواتنا> <تصفى> دعوتنا واغفر حوبتنا <الحوبة> واهد قلوبنا وتسفل سنفنا واسمل سخيمة قلوبنا اللهم حفظنا إليه اللهم حفظنا إليه وإلى ملائكة وجميع خلقه اللهم وجعل حفظك <حسدك> إلينا أحب إلينا من <أحب> أنفسنا وأهلينا <متحدث> وأموالنا اللهم حفظنا اللهم وعيننا على إنك وشهرك وحسن عبادتك اللهم ما زالناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا اللهم دينا بالزينة الإيمان وجعلنا هداتا مهسدين غير ضادين ولا مضلين اللهم ادعنا سلمان لأوليائك أرمنا لأدائك اللهم عليه الأصوات ولا تغزنق عليه اللهجات ولا تكسبه عليه الأصوات اللهم يا هاتن الأحباب ويا منزل الكتاب لا من قد آدم من التراب اللهم وارفع ما حل بأمة الإسلام من ذلن وهوا اللهم وارفع ما حل بأمة الإسلام من ذلن وهوا وفريق الاسلام والمسلمين اللهم انقل امه من الضعفين القوى ومن الظل إلى العزان ومن خلق الدنيا إلى حق الآفرة ومن الخلقة إلى الجمال اللهم وأكرم لهذه لمة أمر رشدا وعز فيه أهل الله ومعاتى فيه أهل المعطية اللهم أعطو عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أكل لهم ولا تكر عليهم اللهم تفد رميهم وتفد أقدامهم اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم واحد خطوبهم اللهم اكدأهم بعذك الذي لا تنام وبرسلك الذي لا يضام وبعذك الذي لا يضام اللهم واصرهم نصر نازيذا موزرا اللهم ايقاننا المسلمين في كل مكان اللهم انا قوما مسلمين في العراق وفي كل وفي كل مكان اضل بهم الله واهوال الجند والقلق ما لا نستعيل الا الاله انت حسيبهم وكف بك حسيبا انت حسيبهم وكف بك وكيلا أنت نصيرهم تنقيرهم فنعملنا ونعمل نقير اللهم اجعل لهم امين طرجا اللهم اجلهم من كل في كل طرج اللهم احسن ايمانهم واصلح اعمالهم واجعل كيفهم واحل شهادهم وفرج هم وتاهم الله يريد وصف المسجد اقصى من ايد اليهود اللهم راق الرأينا في المسجد اقصى من ايد اليهود اللهم انامه الصلاه <سؤال> فيه قبل الممات اللهم اكتب لنا الصلاه فيه قبل الممات الله والله عليك بهؤلاء اليهود فانه لا يؤمن ولا أحدا يا دا فاحتي ولا تمت منهما حدا يا مثير جدا يا أشاد سيرك سيرك سيرك سيرك يا أصاد سيرك يا أصاد سيرك سيرك يا أصاد سيرك يا أصاد الله منيرها ولا يهود والنصاب المعتدل أظلم وطغاة جفا وطغاة في البلاد اللهم تصف السحر ربنا تنسوا حدا لا تنسوا لا تنسوا اللهم اذهب رجماهم وشتت قلوبهم خالصا نقودهم اللهم وطني قلوبهم اللهم ورد الامن لهم لهم فقراء، وعزهم بالله لهم وعزل عليهم لكمة وارضعهم آفيتك يا مرد ينزف على يعقون وكشف الضر عن اليوم واجاب دعاء زكريا وسمع دعاء ينفق بطل حوت اللهم رس أسرانا وأسرى المسلمين في كل مكان اللهم إلهم في حاجة إلى نفسك ورحماتك اللهم لا تخيبهم يا كريم اللهم واقر اهلنا واهلينا واجعلهم سالمين غانمين اللهم يا الله سبحان الجلال والاكرام فان اذا وعد سينف ينما يكون له كنت يكون اللهم ايرهم ما العاملين وادعوا اهل المخلصين والاملين بالمعروف والله هنا للمنصر اللهم ارفع بكراه في <تصفيق> العالمين واجعل لهم انسان في الله وارجع إلينا اللهم المال اللهم باب اجعلهم من المسلمين واجعلهم من جذل أمةهم اللهم اقض بهم البلاد والعباد اللهم اقضهم في الشبهات والشهوات اللهم ارضخهم الوصية والهدال اللهم ارضخهم الوصية والهدال اللهم اصقهم لاستفاد حول أمرهم والأهلين اللهم ارحم المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر للمسلمين اللهم احذرنا من الغي الايمان وزينه في قلوبهم اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم واحفظهم من كيد الكفار اللهم واحفظهم من كيد الفساق اللهم ارزق الله نور وينزل الج صالح والله يبارك في الزوج الصالح اللهم والولد البار اللهم واحفظه سالما نقيا واجعله من طاهراتنا فيفاه في ربه النقائعات ضربت يدي به متدليات هادئات مهديات غير ضالات ولا مضلات اللهم واحفظه وسمه بالفجاد والحسن اللهم احفظه من ان يضل ويضل اللهم احفظه من أن يبتل أو يستل الحاضرات منه النفاصة والغائبات منه النهامة اللهم واصلح لتا المسلمين وأولاد المسلمين وشبابهم وبناتهم وعلماءهم وأولاةهم ودعاةهم وقضاتهم يا ربنا نجيز اللهم يا مجيب الزاين ويا محط أنا لل tonnes اللهم واصلح أولادنا لبنات وبنين اللهم واصلح بناتنا من وانا وبنين ربنا نجيز واجعلهم فروة عين لنا يا ربنا نجيز اللهم نجيت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 اللهم لك اخفر بالمسلمين ولخفر بدينك وشرعك يا رب العالمين اللهم وفق عليك به اللهم وفق عليك به اللهم رفع عليك به, به اللهم انا نضر بك في نحرنا ونعوذ بك من شره اللهم انرثه هدايه تهدي بهدايه اللهم انرثه هدايه تهدي بهدايه يا رب العالمين يا ذا الجلال والكمال اللهم وارثنا اتباع نبينا عليه الصلاه والسلام ولينا ثقاته فشرب من الخوض اغفلنا لا قصرنا في حقي اللهم من استهزا بي فعليك بي اللهم واخذ اللهم واخذ من اخذنا بي ذن اللهم واخذ من اخذنا بي ذن مقتدر اللهم واخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اكلهم هجرة المسلمين اللهم واجعلهم لمن خلقهم آية ولمن بعدهم عبارة اللهم إن كانت الغني ونحن الفطار أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القالقين اللهم وأنزل علينا غيثا هنيئا مليئا سحا ردقا مجلدا نافعا غير طار أنزل الملاد والعباد اللهم وآمننا في أوطاننا أفل حيثنا أولا توم لنا وآمننا موفق لا تأمر المسلمين للحف بشريعة وتحكيم كتاب اللهم موفق وليأ أمدنا كل ما تحب وترضى وقف من عصيته للجر والتقى الله الرهي له بضانة صالحة التي تدله على الخير وتحفه عليه اللهم وقف يده في المضائق واتشف له وجه الحقائق اللهم يواجه المعبسا تقيا نقي يا رب العالمين اللهم وحبب إليه الحير وأهله وكرده الشر وأهله اللهم وأزع المجتمع الغلا اللهم أزع المجتمع في الغلا والوباء والرباء والزلازل والمحر ما ظهر منها وما بطن البلد لا قوى البلد لا آدى قافة أم سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا الجلال والإكرام. اللهم وكل الأرامل واليتام والمحتاجين اللهم وفق أغنياءنا للعص على فقراءنا اللهم وفق وسائل الإعلام في بلاد الإسلام اللهم واحفظ المسلمين من شر قنوات الفساد والطبيلة اللهم وفق رجال أمرنا اللهم وفق رجال أمرنا الآمرين بالمعروف والناهنان المنكر كل ما تحق وترضى اللهم وفق رجالنا العالمي كل ما هو في <تصفيق> غربة وضيمنا وان المسلمين خيران. الله هو ملاك العالمين يا درجال ونكره يا حي يا قيوم. اللهم أخفر لمن بنا هذا الجامع اللهم أخفر من بنا هذا الجامع اللهم أخفر الله له وبرحره يا رب العالمين وخلفوا بأهله قيراه اللهم وock thereby للمائرين والعاملات وتيرا للناس إجل ما تحق وترضى اللهم وارفع درجته وكالته في الذي اللهم واحفر لهم يا رب العالمين اللهم وارفعهم الذين مال الذين والصديقين والشدادين والصادقين وجعلهم من في كل أمورهم خيرا اللهم هم والله الله بحولاتهم وعزياتهم جارتنا على من أدنى جناتنا والإكرام. يا حي يا قيوم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام هذا شهرنا قد تنافران وحان رحيم إله اللهم أتقفل منا فيه الصيام والقيام فتجاوش عما تخرط فيه من المعطي والأسان سبحانك يا ربنا ما أبتناك حق عبادتي ولا شكرناك حق شكر ولا أطعناك حق طائفة اللهم هو الواحد رب العالمين لا اله من حياتٍ سعيدة اللهم اعجالينا رمضان كراتٍ وكرات كمراتٍ ومرات يا رب العالمين اللهم اكتبنا شهر رمضان برضانه واجعل مآلنا الى جناته واجعل موعدنا بحبوحة بلاله اللهم ان كان في سابق علمك امسج معنا في مثل هذا الشهر اللهم تبارك لنا فيه وان قضيت بقضيانك آل وما يحول بيننا وبينه اللهم تحسن خلافة على بابينا وأوشي الرحمة على ماطينا واجعل الموعد جنات النعيم وربنا لا تواكدنا نسينا واختنا وربنا ولا تحمل علينا افعن كما حملته عن الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به وعفو عنا واخفر لنا وارحمنا اللهم لا تضيق قلوبنا انا بعد اذهب بيتنا وهبنا من لدينك رحمة انك انت الوهار يا من لا يجرمه ارحاح ولا تفجره مسألة السائلين اللهم استجد دعاءنا اللهم انك قلت وقومك الحق اجعوني استجب لكا اللهم ها نحن على بابك واقفون ولتوابك مؤمنون ولجناتك راجون اللهم لا خير رجانا اللهم لا تطيب رجانا اللهم استجد دعواتنا اللهم لا تردت أيدي إلى اللهم رفعنا إليك أجل الخطرا ادعينا من أهل الحوض والسفاة وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ تَقُنُسْهَا قَالُمَ دَعْنًا مَنْ دَعْكَ فَأَجَبْتَهَ فَضُرَّ إِلِيكَ فَرَحِيْتَهَ اللهم لا تحرم يا رب العالمين اللهم تحرم لنا إن كانت السميع العليم أغسرنا لنا إن كانت الغصول الرحيم أثم علينا إن كانت السواب الرحيم اللهم إلا نعود برضاك من الزخط ومعافاتك من عقوبتك وليك فمان عليه أنت كما أطلت على نفسك وصل الله وصل وبالك على نبينا محمد وعلى آره وصحبه أجمعين